بلى الرحمن الرحيم أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الحياة وأمل. يا ترى إيه هو الأمل؟ هل ممكن نعيش من غير الأمل؟ ولو عندنا أمل، هل سهل نحن نحققه؟ طب إيه السبب إن معظم الناس اللي عارفين إنه معيدين عايزين يكونوا سعداء، عايزين يكونوا ناجحين، كل إنسان عايز يكون ناجح عايز يكون سعيد، عايز يكون في حياته ممتازة، عايز يكون عنده علاقات رائعة، عايز يكون ناجح في كل شيء، عايز يكون ناجح ماديًا. إيه السبب الناس دي ما لان احنا ما بنيجي نفكر في الفرق بين الحلم الخيالي والامل او الحلم الواقعي الخيالي الشخص مجرد فقط سابه في خياله ولكن الواقعي بيحطه فعلا في الفعل لغاية نوصله للحقيقة لما بنتكلم في الحلم وفي الامل اتكلمنا في حاجات كتير لغاية دلوقتي اما نبدأ البرنامج على طول هكلمكم بالتفصيل في كل حاجتان من اول وجديد احنا اتكلمنا المرة الفاتد. في قوانين العقل اللاواعي وأن القوانين العقل اللاواعي بتحدد مصيرنا. النهاردة هنتكلم على بيئة القوانين دي. وافتكر باستمرار من غير الأمل مش ممكن الإنسان فعلا يقدر يعيش لأن الأمل هو بداية الإنجازات. الأمل هو القوة المحركة وراء كل شيء الإنسان فعلا أجلس حاول وصلوا للحقيقة للفعل وللأهداف بتتحقق عن طريق الأمل. زي ما قال الشاعر كان حلما فخاطرا فاحتمالا ثم أصبح حقيقة لا خيالا عشان كده بقوله بقص ان في وجود الامل بيتولد اليقين وفي وجود اليقين بيتولد الحب وفي وجود الحب بتحدث المعجزات خليك معايا واحنا بنتكلم في قوانين العقل اللاواعي وبرنامج الحياة وامل في الحقيقة ان الشخص كل شخص يطمح ان يكون سعيد في حياته. ولكن للسعادة أسباب أنه يجب أن الإنسان يحققها لذلك أنه يحط أهداف أو شغلات حق نفسه أنه على أساس أنه يحققها وهدف هذا هدف لما يحصل عليه طبعاً بعد الإستعانة بالله سبحانه وتعالى طبعاً شيء طبيعي كل إنسان بيدور السعادة والنجاح بعض الناس ما يحققون أحلامهم هذا يكون يائس يعني ما عنده طموح يعني لو عنده طموح يعني يحاول إن بعض المرات مرات كثيرة تكون الإحلام فوق الخيال حتى فصعب للإنسان أن الإنسان يحققها حتى لو مساعدة آخرين الفرق بين الحلم الخيالي والحلم الواقعي إن الحلم الخيالي إنسان صعب يوصل له وما يقدر عليه أما بالنسبة للحلم الواقعي إنه يحاول إنه يقدر يوصل له من نهاية أنه يوصل يعني الحلم الواقعي إنه شغلة تتحقق أما إذا شخص دائما يحلم حلم خيالي إنزين هذا شخص يعني كله في مثل ما يسمونه أحلام الروحات دائما يتمنى ويتمنى ويتمنى ولكن ما يحصل على الشيء اللي يبيه بعكس الحلم الواقعي الحلم الواقعي إن شيء عملي قابل للتطبيق قوانين العقل اللاواعي يترى في قوانين العقل اللاواعي في الحالة الماضية اتكلمنا على خمس قوانين من قوانين العقل اللاواعي ولن أول قانون من قوانين العقل اللاواعي هو قانون اسمه قانون نشاطات العقل اللاواعي اللي هو أي حاجة بتفكر فيها بتتسع وتشوف منها كتير وده بيوصلك للقانون التاني اللي هو قانون التفكير المتساوي إن أي حاجة بتفكر فيها وتشوف منها كتير هتبدأ تشوف حاجات شبهها بالظبط يعني قانون نشاطات العقل اللاواعي بيوصلك لقانون التفكير المتساوي وده بيوصلك للقانون الثالث اللي هو قانون الانجذاب إن الأشياء أي حاجة بتفكر فيها ان العقل عامل زي المعنطيس يعني حاجة بتتفكر فيها بتنجذب إليك من نفس النوع بتفكر في إنسان بينجذب إليك من نفس النوع فبينجذب إليك الأشياء والأشخاص من نفس النوع بالزبط والقانون الرابع قانون المراسلات قانون المراسلات إن العالم الداخلي هو اللي بيأثر على العالم الخارجي ودي بترجع لك بقانون الانعكاس. يعني مع sometimes العالم الخارجي لم يرجع لك ثاني بيؤثر على العالم الداخلي دلوقتي hur نتكلم على قانون السادس اللي هو قانون التركيز يعني ايه قانون التركيز ان اي حاجة بتركز عليها خد بالك قانون التركيز اي حاجة بتركز عليها بتؤثر على حكمك في الاشياء وعلى شورك وحسيسك اي حاجة بتفكر فيه طالما ركزت عليه بتؤثر على حكمك في الاشياء وبالتالي على شورك وحسيسك بفرض ان انت مثلا رخت مطعم. وفي المطعم ده لقيت الناس كلها قاعدين مبسوطين وفي هدوء والخدمة في منتهى الجمال ايه رأيك في المطعم ده؟ عامل ازي اخبار و ايه؟ هتلاقي طالما ركست على المطعم بالاسلوب ده هتحس باحساس ايجابي وهتقول المطعم رائع دلوقتي ايه اللي بيحصل؟ ان لو حد لقيت واحد اخذ طبق وراح للبوفي وملاء اكل وبعدين رجع اكل ما متعب جدا وراح طرش في كل الترابيزات ايه رأيك في المطعم ده؟ هدوس لان اي حاجة تركز عليها ان تركز على الشخص لكن من شهود المطعم فمعنى كان اي حاجة بتركز عليها بتؤثر على حكمك في الاشياء وبالتالي على شعورك وعسيسك يعني مثلا يكون عندك صديق معين ومركز عليه انه ممتاز عشان مركز عليه ممتاز اللي بيحصل ان تركيزك كله بتقول ان الشخص ده رائع وبعدين القوانين اللي فاتوا كلهم بيشتغلوا معك عشان مركز عليه انه رائع بتفكر فيه تفكير انه رائع والتفكير ده يخليك تشوف منه كتير وغير كده تشوف التفكير المتساوي انه هتشوف هتشوفه هو في أوقات مختلفة وفي تجارب مختلفة وفي أشياء مختلفة وهو ممتاز وطبعا لما تيجي تفكر ان قانون الانجذاب وصلك لقانون المراسلات وصلك الانعكاس وصلك لقانون التركيز يعني قانون التركيز أي حاجة بتركز أثر على حكمك في الأشياء وبالتالي على شعورك وحسيسك فكر معايا لو انت فكرت دلوقتي وركزت على التعاسة عايزك تركز معايا ركز في حاجة من ذيائك ركز في حاجة من ذيائك شوف هتحس بإيه أوتوماتيكلي هتحس بشعور وحسية سلبية وهكون حكمك على هذا الشيء سلبي عشان كده أي حاجة بتركز عليها بتأثر على شعورك وحسيسك وعلى حكمك في الأشياء يعني معنى كده لو خدنا القانون ده عشان يشتغل لصالحنا ان اي حاجة بتركز عليها وتكون سلبية وقفها تماما وركز على حاجة توصلك بشهر وعسيس تكون ايجابية ما اسم حاجة فكر لواش في حاجة سلبية ما مجرد فكت في حاجة سلبية ركز عليها هتنافسك متضايق على طول دلوقتي سيبها خالص واخد نفس جامد وطلع بقوة دلوقتي ركز في حاجة ايجابية طالما ركزت في حاجة ايجابية هتحس بنفس الاحساس. احساس ايجابي. يعني ده معناه ان تركيزك بيأثر على حكمك في الاشياء وعلى شعورك واحسيسك. عايز تحس بالسعادة دلوقتي ركز في حاجة تساعدك عايز تحس بالتعاسى? ركز في حاجة تعايسك. وهي ناشية كده. انت ممكن تلاقي نفسك تركيزك رايح على حاجة فيها سعادة او تعاسى. فيها الم او فيها احباط او فيها اي حاجة من الشعور والاحسيس السلبية او الشعور والاحسيس الايجابية. هتوصلك لها. فإيه حاجة تركز عليها؟ هتوصلك الليل أنت عايزه فلو ركزت في الحياة لو ركزت في السعادة نفسك بتشوف منها كتير لأن خلينا نفكر في كل قوانين الستة اللي كلامي فيهم بالغاية الوقت ركز على حاجة بتسعيدك ركز على حاجة هتلاقي نفسك بتفكر فيها طالما فكرت فيها هتبدأ تتسع في العقل وهتبدأ تركز عليها وتشوف منها كتير فأدي أول حاجة التركيز خليك تفكر فيها والتفكير خلاك تروح للقانون اللي بعده التفكير المتساوي اللي طالع مع حاجة بهذا الاسلوب الحاجة التانية هتبقى بنفس الاسلوب حاجة فيها سعادة هتلاقي حاجة تانية فيها سعادة تجيب لك تجربة فيها سعادة تشوف منها كتير تجربة اخرى هتطلع وده جيب لك قانون الانجذاب هتلاقي المعلومات دي بتنجذب اليك تنجزب اليك ومن نفس النوع وصلك لقانون المراسلات ان عالمك الداخلي حيؤكد اللي بيحصل في العالم الخارجي ووصلك القانون اللي انعكاس ان العالم الخارجي حيؤكد اللي موجود في العالم الداخلي زي ما انت شايف القوانين جي في منتهى القوة ان كل قانون من دول بيؤكد الآخر وكل قانون من دول بيوديك للآخر دلوقتي احنا كلمنا في قانون نشاطات العقل اللاواعي وبعدين وصلك لقانون التفكير المتساوي ووصلك لقانون الانجذاب ودا وصل لك القانون المراسلات، وقانون المراسلات وصل لك القانون الانعكاس. بوجهة أخذ قانون الانعكاس وتروح لقانون التركيز. خلاص وصلت المرحلة ان عندك تركيز، بتركز على حاجة معينة، وتلا مركستها على حاجة معينة هتاخذك لقانون اللي بعده وهو قانون التوقع. قانون التوقع بقول إن أي حاجة تتوقعها وتحط معها شعورك وحسيسك بتحدث فعلك الحقيقي. فكر فيها شوية. هل ممكن مثلا تكون نزلت؟ في مكان معك سيارتك وعارف ان المكان زحمة جدا بس انت توقعت تلاقي المكان وفعلا اول ما توصل لا حد خارج بسيارته لقيت المكان بسرعة ده قانون اسمه قانون التوقع ده من قوانين العقل اللاواعي قانون التوقع من اقوى القوانين لان اي حاجة بتتوقعها في حياتك مع شعورك وحسيسك بتبعت لها زبزبات فيها طاقة بترجع لك تاني ومن نفس النوع تعال نشوف القوانين اللي كلمة فيهم الغد الوقت لما نتكلم على قانون نشاطات العقل اللواعي انها حاجة تفكر فيها بتتسع وتنتشر وتشوف منها كتير يعني مثلا لو تبص في البحر وبعدين تشوف سمكة واحدة هتبدأ تشوف منها كتير وده قانون نشاطات العقل اللواي بتفكر في سيارة معينة تشوف منها كتير اي حاجة تفكر فيها بتشوف منها كتير توصلك للقانون اللي بعده قانون التفكير المتساوي لو مثلا بتبص في البحر تلاقي سمكة معينة وتشوف كل اللي شبهها هتبدأ تلاحظ سمكتاني مختلف تبص في أي حتى بتفكر الحاجة معينة وأنت بفكر في السعادة هتلاقي حاجات تانية كمان تفكرك بالسعادة بتفكر بالتعاسة هتلاقي حاجات تانية كمان تفكرك بالتعاسة فقانون الأولين قانون نشاطات العقل الواي وصلك لقانون التفكير المتساوي وصلك لقانون الانجذاب وقانون الانجذاب وصلك لقانون المراسلات قانون المراسلات وصلك لقانون الانعكاس وده وصلك لقانون التركيز وبعد قانون التركيز وصلت لقانون التوقع يعني اي حاجة بتتوقعها ومع شعورك وحسيسك بتبدأ تشوفها في العالم وتتحقق في العالم معنى كده لو تتوقع ان حلمك هيتحقق هتلاقي نفسك بسبب توقعك ده بتشوف ناس يمكن مش هفتهمش قبل كده هتقرى كتب فيها اللي انت عايز تعرفه بالظبط هتبدأ تروح عماكن ما كانش في حياتك قبل كده لأن قانون توقع متوقع الإجابة زي ما انت بتصلي تتوقع الإجابة ربنا سبحانه عايزك تصلي وتتوقع الإجابة انت لما تكون رايح مثلا رايح امتحان متوقع انك هتنجح بتقابل صديق متوقع تماما انك هتقضي وقت ممتاز توقعك ده بيوصلك لمرحلة عالية جدا من التركيز على هذا الشيء فتخيل احنا كلمة لوشيف القوانين الكبيرة كنا نحكيها النهاردة قانون التركيز قانون التركيز ان أي حاجة تركز عليها بتأثر على حكمك في الأشياء وبالتالي على شعورك وحسيسك ودخل لك توصل لقانون التوقع قانون التوقع ان أي حاجة تتوقعها وتحط معها شعورك وحسيسك بتبدأ تحصل في حياتك الحقيقية والقانون ده حاقدك لقانون الاعتقاد وصلت لقانون الاعتقاد قانون الاعتقاد بيقول إيه إن أي حاجة معترفت فيها وبتكررها أكثر من مرة وتحط تمعش وراك وحسيسك بتتبرمك في مكان عميق جدا من العقل اللاواعي. فانا هسيبها دلوقت. انا تفكر فيها عند قانون نشاطات العقل اللاواعي. ان اي حاجة بتفكر فيها بتتسع وتشوف منها كثير. وبعدها هذا على طول مواديك لقانون التفكير المتساوي. تفكر فيها تشوف منها كثير. بتخليك تشوف الحاجات اللي شبهها. وقانون التفكير المتساوي يوصلك لقانون الانجذاب. ان الحاجة بتنجذب ليك ومن نفس النوع على فكرة بالنسبة لقانون الانجذاب ده من اخطر القوانين اللي في العالم بالنسبه لعقل اللواائق يعني ايه كده قانون الانجذاب والطاقه البشرية ما تعرفش مسافات ما تعرفش مساحات ما تعرفش زمن انت لو فكرت في حد وعلى بعد الاف الالاف الالاف الالاف الممهيله من هنا من اخر العالم طالما فكرت في الشخص الطاقه تروح له وترجع لك من نفس النوع عشان كده ممكن تكلم حد يكون بعيد عنك بمثل 15000 ميل او 15000 كيلو تلاقيه بيتصل بيك ولك كنت لسه افكر فيك اللي حصل ادي الطاقة الطاقة البشرية هي كده انت عارف لما نتكلم على القوانين دي لو جبت لك مثلا برتقاله عارف برتقاله قلت دلوقتي هنعصر البرتقاله دي هتطلع ايه هتطلع عصير برتقال مش كده هل ممكن تطلع عصير تفاح لا طبعا طب عشان خاطري عصير تفاح عشان خاطري عصير تفاح طب عصير, حاجة تانية طب عصير رمان مش ممكن اطلاق ان هتطلع غير العصير اللي جواها فقط عشان كده القوانين دي بتطلع فقط اللي جواك ومش ممكن هتتغير لو انت بتفكر بتلية سلبية هيتطلع عصير الترية السلبية زي عصير البرتقال لو بتفكر بتلية جابية هيطلع عصير جديد مش ممكن اطلاق ان تغير اللي جواك غير لما تبدأ تغير التفكير اللي وصلك للداخلي فشوف عندنا قانون نشاطات العقل اللواعي وصلك لقانون التفكير المتساوي وبعدين هوصلك لقانون الانجذاب هتنجذب اليك من نفس النوع نفس العصير وبعدين قانون المراسلات العالم الداخلي بيؤثر على العالم الخارجي والعالم الداخلي مليان كل برمجتك في حياتك والعالم الخارجي هيرجع لك ثاني بقانون الانعكاس من نفس النوع وده وصلك بعد كده لقانون التركيز قانون التركيز اي حاجه بتتركز عليها بتؤثر على حكمك في الأشياء وبالتالي بتؤثر على شعورك وحسيسك وقانون التركيز يوصلك لقانون التوقع وقانون التوقع بيقولك ايه قانون التوقع ان اي شيء في الدنيا بتتوقعه ومعها شعورك وحسيسك وتفكر فيها باستمرار وبنفس التوقع ونفس القوة بتحصل في حياتك عشان كده في مثل بيقولك خد بالك من اللي انت بتتوقعه لان احتمال, جداً احتمال كبير جدا تحصل في حياتك قانون التوقع وصلك لقانون الاعتقاد. قانون الاعتقاد قال لك ايه ان اي حاجة بتفكر فيها اكتر من مرة وتحط لعها شعور وحسيس باعتقاد تم بتتبرمج في مكان عميق جدا في عقلك اللاواعي بعد كده اللي بيحصل بتطلع لك مباشرة عارفين في كل طيارة بيكون فيها بيكون فيها القائد وبعدين بيكون فيه حاجة بنسميها الاطماتيك بايلت الاطماتيك بايلت اللي هو بيكون الطيار الاطماتيك الطيار اللي بيحصل ان ممكن الطيار يكون يكون تعبان او يطلع يتمشى في الطيارة لكن الطيارة بتطلع لوحدها لان فيها طيار اوتوماتيكي موجود هناك العقل اللاواعي فيها جزء اوتوماتيك بيعمل ازاي لو انت تفكر في اي شيء وتعمله اكتر من مرة بقى موجود في المكان ده ويطلع لوحده مباشرة من غير ما تفكر لانه بيطلع بقى موجود في حتى الاوتوماتيك دي تطلع لا شعوريا فانت مش عندك قانون الاعتقاد قانون الاعتقاد ان أي حاجه بتعتقد فيها خلاص باعتقاد واحد يقول لك والله انا ده اقتناعي ده اعتقادي طالما حد يقول لك ده اعتقاد خلاص انتهت عش كده بقول باستمرار اي شيء الانسان يعتقد فيه معتقد فيه مش ممكن يغيره غير لما يوصل لمرحله يغير التفكير الاساسي اللي وصله لهذا الاعتقاد أنت عارف إحنا نتكلم على اعتقادات مش على اعتقادات دينية، بنتكلم على الاعتقادات الثانية اعتقادات إن أنا خاقول إن أنا ما درش أتكلم قدام الجمهور إن أنا نجح للآخرين ومش لي أنا إن أنا فقير إن أنا مش محظوظ إن أنا لا عاصق في الآخرين كل دي اعتقادات واعتقادات سلبية جدا ده اللي أنا بتكلم عليه بمعنى الاعتقاد فأنت لما وصلت الاعتقاد للاعتقاد وتتفكر بأسلوب ولا اعتقاد ولا قوة كبيرة الاعتقاد مليان طاقة. مليان طاقة في منتهى خطورة طالما تعتقد في حاجة لما حد يقول لي أنا بعتقد أن هذا الشخص سلبي جدا تخيل يعني بيخش على الشخص باعتقاد مش بس مجرد حكم بسيط ده اعتقاد تام ان الشخص سلبي واحد يقولك انا ما اعتقد ان حياتي كلها تعاسى ده اعتقاد الشخص عمم وهكلمكم بعد كده فهاجة اسمها الدورة الزهنية هتعرف خطورة التعميم والالغاء والفرق بين العقل الواعي والعقل اللواعي شغلت كل واحد فيهم وزي ممكن تستخدمهم عشان تحقق امالك نرجع بذلك قانون الاعتقاد إن أي حاجة تفكر فيها وتفكر فيها أكثر من مرة وتحط معها شورك وأحسيتك بتبقى اعتقاد بالنسبة العقل اللاواعي وبتتبر في مكان عميق جدا من عقلك اللاواعي بعد كذا بتطلع مباشرة. فالقوانين اللي كلينا فيها النهاردة بتكلمنا على قانون التركيز وصلنا القانون التوقع قانون التوقع وصلنا القانون للاعتقاد. دواش هنتكلم على القانون اللي بعد قانون الاعتقاد هو قانون التراكم. إيه قانون التراكم بيقولك إيه؟ ولكن أي حاجة بتفكر فيها أكثر من مرة وتفكر فيها كمان وبنفس الاسلوب وبنفس الطريقة بتتراكم يعني كل حاجة بتتراكم للدرجة إن أنت تفكر فيها بنفس الطريقة لا ناس بفكر إننا إننا تعبان نفسيًا وهذا النهاردة وبعدين بكرة أفكر انا تعبان نفسيا بيت بكرة أفكر بعده انا تعبان نفسيا بقى في تراكم النهاردة على بكرة على بعده بقى عندك ثلاث مرات في يوم تراكم مثلاً حد يكون خارج من بيتهم وطبعاً عنده خناقة محترمة عارفين أنا بتكلم عليه، خناقات كثير قوي في البيوت فأنا خدت معاه شعور أحسه السلبي ومشيت وأنا نازل أدي قاول شعور أحسه السلبي مرة واحد وأنا نازل أنا فكرت في الشعور أحسه السلبية فحب لأشوف منها كتير تبدأ تدورت السيارة ما تدورش بقى شعور أحسه السلبي مرة اثنين بقى في تراكم للشعور أحسه السلبية تمشي بيها طول ما أنت ماشي عملت تركز على حاجات السلبية حد يكسر عليك تتنرفز عليه أنا فكر مرة كنت واخذ تاكسي بالبلد من البلاد وبعدين التاكسي ماشي عادي وادي العمال يكلمني ويا باشا وبتاعه حلالتين حلوين جدا واعصابه وشعوره عاديه واخر جمال وبعدين فجأة عربيه مشت بسرعه جنبه وراح تكسر عليه وراح معدي انا قعدت اشوف عايز اشوف تفكيره حصل له ايه اشوف القوانين دي هتعمل معايا فطبعا لقيت وشه كله اتغير وبدأ بدات نرفز وبعدين بص لي اللي تعرف, تعرف تعرف تعرف يا باشا انا مش هعمله حاجة عشان خاطرك انت بس وبعدها بشويه ما خدتش دقيقتين لقيت وشه اتغير ثاني وراح جاري وراح جاري وراه <تصفيق> اه اللي حصل قال لي حضربه وبعدين اوصلك اه اللي حصل انه التفكير ده طالما ركز عليه ركز عليه بطريقة سلبية فطبعا التركيز ده كبر جدا في مخه وجاري وراها عشان يعمل حاجة وطلع فيها شور وحسي السلبية ودي من قوانين الفوتال خطورة ان اي حاجة تعملها وتعملها اكتر من مرة بتتراكم في العقل اللاواعي وده قانون التراكم قانون التراكم في كل شيء على فكرة لو إنسان فكر بطلية سلبية باستمرار بتتراكم كل مرة وكل مرة تبقى أكتر من مرة قبلها فاكرين لما ما قلت لكم قبل كده إن الإنسان بيصبح على هو عليه وفي نفس الوقت يزيد يعني مثلا أنا النهاردة عصبي بكرة هبقى عصبي أكتر بعده عصبي أكتر بعده أكتر وقت لغاية ما بقى مجنون تماما تلاقي واحد عمل يتكلم وينسى نفسه بيقول إيه وشه كله بيلعب وده طبعاً احنا صغيرين الولى عصبي يعني فرحانين او انه عصبي مش مهندس ولا دكتور لا الولى عصبي وفرحان انا وبابا زي بعض بالزبط احنا الاثنين عصبيين تماماً طبعاً لو توصل المرحلة دي والشخص يفكر في نفسه انه عصبي ومقتنع انه عصبي ومعتقد انه عصبي وبيفكر بنفس الاسلوب باستمرار واي حاجة تحصل له بيتسرب بعصبية بقى فيها قانون تراكم ايه يحصل قانون التراكم يوصل للقانون اللي بعده قانون العادات قانون العادات بيتكون كده يعني عادات الإنسان بتتكون بالأسلوب ده يعني بعد كده خلاص بقيت عادة العادة بتبقى في منتهى القوة طبعا سهل جدا واحد يكون عادة لكن صعب على فكرة واحد ممكن يخلص منها لكن بالعلوم الحديثة النهاردة ممكن تتعلم ازاي تاخد عادة وتحطمها أي حاجة في الدنيا قلت لنا اتعلمناها من حد تاني وزي ما اتعلمنا من حد تاني المخ بيتعلم ازاي يعمل حاجات والمخ بيتعلم ممكن يحطمها ازاي تعال نشوف من الأول وجديدة القوانين دي كلها عاملة فينا إيه؟ أول قانون قانون نشاطات العقل اللاواعي قانون نشاطات العقل اللاواعي لكن أي حاجة في الدنيا بتفكر فيها بتتسع وتنتشر وتشوف منها كثير القانون الثاني قانون التفكير المتساوي قانون التفكير المتساوي ألاك لما بتشوف حاجة بتشوف منها كثير هتشوف اللي زيها حاجة تسويها والقانون الثالث قانون الانجذاب إن طالما فكر في حاجة تشوف منها كثير وتشوف اللي زيها بتنجذب إليك ومن نفس النوع من نفس النوع بالضبط قانون الانجذاب في منتال خطورة إن لو بتفكر في أي إنسان بطريقة معينة تأكد إنه بيفكر فيك في نفس الطريقة لو بتفكر في التعاسة هتنجذب إليك من نفس النوع بتفكر في السعادة هتنجذب إليك من نفس النوع أي حاجة تفكر فيها هتنجذب إليك وده وصلك لقانون المراسلات قانون المراسلات قالك إيه؟ إنك البرمجة الداخلية بتخليك تشوف العالم على أساس اللي أنت بتفكر فيه أنت ببرمجة بطريقة معينة العالم الخارجي بيؤكد. اللي انت عندك جوه قانون المرسلات العالم الداخلي بيؤثر على العالم الخارجي وده وصل لقانون القانون اللي ان العالم الخارجي بيبدأ يثبت اللي موجود جواك في العالم الداخلي يعني واحد قالك كلمة معينة هتوصل جواك هتلاقي المعنى بتاعها وترد على الشخص وبنفس الاسلوب بعد كده وصلنا لقانون التركيز ان اي حاجة بتركز عليها بتأثر على حكمك في الاشياء وبالتالي على شعورك واحاسيسك ايه حاجة بتركز عليها بتأثر على حكمك الأشياء وبالتالي على شعورك واحاسيسك وده وصلك لقانون التوقع قانون التوقع بيقول لك ان اي شيء في الدنيا بتفكر فيه وتتوقعه وتحط معا شعور واحاسيس قوية بتبدأ تشوفها في حياتك وممكن جدا تتحقق فعلا في حياتك عشان كده التوقع في منتهى الخطورة انا بقول لك مرة كنا كنا مسافرين انا وولادي وزوجتي مسافرين على على على مكان معين في امريكا وبعدين وانا ماشي توقعت ان بيتنا يتسرق مش عارف ليه انا توقعت البيت حيتسرق زي ما يكون بعدت زبزبات معينة للحرمية اللي في الحتة كلها لما رجعت تفتكر لقيت ايه لقيت بيتنا احنا بس كان مسلوق وبعدين الناس تفكر اتا عملت كده ازاي انا ما عملتش كده انا طالما فكرت في حاجة بدأت تنجذب الي دي منطقة الخطورة على فكرة في ناس بس انتفكر ان السيارة بتاعته مش هتدور يزله ما تدورش فمعنى كده ان انت بتوصل لمرحله ان انت لازم تاخد بالك من قانون التركيز وقانون الانجذاب ان اي حاجه بتفكر فيها بتنجذب اليك من نفس النوع وده وصلك لقانون المراسلات وبعدين قانون الانعكاس وبعدين قانون التركيز وقانون التوقع اي حاجه تتوقعها بتحصل في حياتك طالما معاها شعور وحسيس وبعد كده وصلك لقانون الاعتقاد قانون الاعتقاد ان اي حاجه تعتقد فيها وتحط مع عشورك وحشيسك بتتبرمج في مكان عميق جدا في العقل اللاواعي وبتطلع بعد كده من نفس النوع وبعد كده عندك قانون التراكم انت لما تفكر بنفس الاسلوب كل مرة بتفكر فيها بنفس الاسلوب بتتراكم على المرة اللي قبلها فكل مرة بتتراكم على اللي قبلها والتراكم ده يوصلك لقانون اللي بعده قانون العادات والعادات الانسان بتكون بهذه الطريقة وبهذا الاسلوب دلوقت ايه اللي حصل في حياتنا؟ في قانون جديد راح متكون مع كل دول وبسبب كل دول اسمه قانون الفعل ورد الفعل أو قانون السبب والنتيجة أو السبب والتأثير من أول الناس اللي فكر في قانون اسمه قانون السببية كان سقراط يقول لك قانون السببية يعني أي حاجة أي سبب موجود له نتيجة لما تكرر نفس السبب مرة تانية بتجيلك نفس النتيجة كرر نفس السبب تجيلك نفس النتيجة هذا يعني لو فكرت في القوانين دي بنفس الطريقة هتجيلي نفس النتيجة فكر في القوانين دي بنفس الطريقة هتجيلي نفس النتيجة مش ممكن تلاقع حاجة هتتغير غير لما فقط أغير السبب عاوز تغير شغلك وحسيسك ارجع للسبب اللي سبب شغله وحسيسه غير السبب واحد يقوله مثلا طب أنا ممكن أغير السبب ازاي افتكر ان عقلك في كل البرمجة بتاعتك من زمان هل ممكن يحصل ان انت كنت بتكلم مع انسان وكنت عاوز تقول حاجة بطريقة معينة بس ما قلتهاش وبعد لما الميتين مش تقول انا ازاي ما قلتش اللي انا عايز انا كنت عايز اقول له حاجات معينة بس ما قلتهاش مش بيحصل ايه اللي حصل دلوقتي. حاجة لك احباط ولكن في حاجة اسمها تغيير نموذك الواقعي وجي حاجة من ضمن حاجات البرمجة اللي هو العصبية ممكن اغيرها ازاي انا بزهني ممكن ارداء تاني للواقع او التجربة نفسها في الماضي وغير فيها اللي انا عايز أغيره. وفكر فيها أكتر من وبعدين أشوف نفسي في المستقبل وأنا بتصرف بالطريقة الجديدة بهذه الطريقة لما أروح قدام أي تجربة أخرى هاتصرف بالطريقة الجديدة وحتى لو حصل صرفته بالطريقة القديمة لكن عندي طريقتين دلوقتي القديمة وجديدة ومع الوقت وأنا بتمرن بنفس الأسلوب هالنفس خلاص بقت عادي إن أنا أفكر بالطريقة الجديدة خدوا بالكم إن عادات الإنسان بتتكون كده لما بيتكون بيكون في سبب وتأثير عشان أغير النتيجة لازم أغير السبب مش ممكن النتيجة تتغير غير لما أغير السبب زي ما مريت لكم قبل كده الصينيين قانون الجنان أي قانون الجنان الشخص يعمل نفس الشيء نفس الشيء نفس الشيء نفس الشيء متوقع نتائج مختلفة مش ممكن هتكون فيه نتائج مختلفة لو أنا متداي وعمل فكر إن أنا متداي وفكر إن أنا متداي ما هذيلي نفس الطريقة أحساسيسه وشعور سلبية مش ممكن اطلاقها حتغير النتيجة لما تغير السبب وده القانون اللي هو السبب والتأثير اللي وصلنا له بسبب كل القوانين دي عشان تغير أي قانون عشان تغير اي قانون من دول لازم تعمل حاجه اسمها قانون الاستبدال قانون الاستبدال قانون الاستبدال بيقولك ايه لك ان ممكن تاخد اي قانون من دول وتستبدله بطريقة في التفكير الاجابي تعال نشوف القوانين دي ممكن تأثر علينا بتجربة مثلا في حياتنا الشخصية كلها لو كلم مثلا على شاب كان صغير وبعدين كبر ببرمجة سلبية يعني اطبار مج سلبيا وكان عنده اعتقادات سلبية كل الى كان سلبي في حياته طبعا كل القوانين دي هتشتغ لأنه لما بيفكر في حاجة سلبية بيشوف منها كتير وبيشوف اللي زيها كتير وبعدين العالم الداخلي بالنسبة له بيقول له أن الحياة صعبة أن الناس كلهم سلبيين الناس كلهم ما تثقش في حد لمسل حد أب قال لأولاده قوعك تثق في الناس أحسن الناس في منتقى الخطورة الناس وحوش فطبعا ابن كبر بهذا الشيء خد بالك بيحصل إزاي بيكبر مع الوقت كل ما بيكبر معه كل القوانين دي ضده بالدعم اللي هو بيقوله قانون التفكير قانون نشاطات العقل اللواعي ان كل ما يشوف حد على طول يشوفه الشخص ده ما هو الشخص امين بيفكر فيه بهذا الاسلوب قوانين التفكير المتساوي يخلي يشوف ناس زيه بنفس الطريقة وبعدين قانون الانجذاب الناس تنجذب اليه ومن نفس النوع وبعدين قانون المراسلات ان علامه الداخلي آخرين حيثبت له العالم الخارجي كلنا كلهم ناس حرامية وبعد كده لما اشوف ناس حراميه هتثبت له داخليا شفت اهو ده مظبوط بفرض انت مثلا عندك صديق وبعدين الصديق ده عملت تكلمته الاثنين على حد معين وعملت له عليه سلبي انت عارف انت عملت ايه انت بعت له عشان تخليه يتسرب بطريقة انت عايز تشوفها فلما يجي يتسرب بطريقه سلبيه تقول شفت او سلبي بس انت اللي خليته كده فاخد بالك من قوانين العقل الروحي لان ممكن تشتغل ضدك أو تشتغل معك انت عارف انت ممكن تهرب من قوانين ممكن تعدي إشارة حمرة محد يشافك ماشي تعدي لكن قوانين العقل اللوعي مش ممكن إطلاقا زي قوانين الجاذبية قوانين الجاذبية واحد يقول لك أنا لا أؤمن بقوانين الجاذبية مش مهم فأي بلد تكون فيها فأي مكان تكون فيه فأي زمان تكون فيه نقط من سبع دور حتنزل فلات هتنزل طخ على الأرض ده خانون الجاذبية لأن أي حاجة أتل من الهواء تنزل على طول وبسرعة جدا وفي منتهى السرعة ايه اللي حصل واحد يقول انا الاوؤمن بقانون الجاذبية نقطت من فوقها تشوف اي حصل لك ايه هتوؤمن بيه ساعتها قوانين العقل اللاواعي اي حاجة تعملها خطأ بالنسبة للقوانين دي كلهم يشتغلوا ضدك كلهم يشتغلوا ضدك او كلهم يشتغلوا معك تعال نحسبها فكر انت مثلا في حاجة سلبية هتلاقي قوانين قانون او قانون قانون نشاطات العقل اللاواعي هيخليك تبدأ تفكر في هذا الاسلوب وتشوف منه كتير والقانون الثاني قانون التفكير المتساوي هخليك تشوف حاجات شبهها في كل حته وبعدين بعد كده عندنا قانون الانجذاب هتبدأ تنجذب اليك المعلومات اللي أنت فكرت فيها من نفس النوع وبعد كده هكون عندك قانون المراسلات ان عالمك الداخلي هخليك تشوف من العالم الخارجي من نفس النوع وبعد كده العالم الخارجي يرجع لك ثاني داخليا ويؤكد اللي أنت تفكر فيه بقانون الانعكاس وبعد كده يوصلك لقانون التركيز ان حاجة تركز عليها هتأثر على حكمك في الأشياء وبالتالي على شعورك وحسيسك وبعد كده توصل لك التوقع أي حاجة تتوقعها مع شعور وأحاسيس هتبدأ تشوفها في حياتك وبعد كذا توصل لك الاعتقاد قانون الاعتقاد إن أي حاجة تفكر فيها أكثر من مرة مع شعور وأحاسيس وتكررها باستمرار تبقى اعتقاد في العقل اللاواعي وتتبرمج في مكان عميق جدا لأن فيه اعتقاد في العقل اللاواعي وده يوصلك لقانون التراكم لما تعمل حاجة اكتر من مرة وتعملها كل يوم تعملها كل يوم بتتراكم للدرجة ان خلاص اصبحت جوه عقلك في مكان عميق جدا وده يوصلك لقانون العادات وعادات الانسان بتتكون بهذا الاسلوب دلوقت مهم جدا ان انت تبدأ من اول اليوم تستخدم هذه القوانين لصالحك بدلا من تشتغل ضدك ابدأ من اول اليوم لو لديت اي تفكير سلبي الغيه فكر في التفكير الايجابي باستمرار. أن الحياة كلها عبارة عن أمل وأمال وأحلام وطالما أنت عرفت الأصلات دي كلها ممكن فعلاً تاخد الأمل وتحطه في الفعل ويوصل للحياة. إن شاء الله في الحلقة الجاية هكلمكم على حاجة اسمها الدورة الزهنية وقوتها اللامحدودة في تحديد نصرنا ومن أول دلوقتي فكر مهم جداً ان الأمل هو بداية كل شيء وأن الشتاء هو بداية الصيف وأن الظلام هو بداية النور والأمل بلاية النجاح عشان كده عيش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك عيش بالإيمان عيش بالكفاح عيش بالالتزام عيش بالصبر عيش بقوة عيش بالأمل وعيش بالحب وقدر قيمة الحياة خليكم عاي في الحياة وأمان أمل هو بداية النجاح عشان كده فاشل يقول لك الناجح معزوز لكن الناجح اللي بيعمل حظه بنفسه بيتحرك بيوم الصبح بدري طالما انت عايش عايش عيش أحسن طريقة ليه تبع عايش مع الناس ليقول لك إزاي أنا عايز أقول لك حاجة فوق الهوى أنضف فوق الصحة أحسن تحت زحمة جدا من نفس الشيء بالنسبة للي جاي الماضي خلاص راح وانتهى وحتى لو كان فيه احباطات حتى لو كان فيه تحديات انسى لأن الماضي كان وابتسم